فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون لقادرون على أن مبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف صراعا كأنهم إلى نصب كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعلون بسم الله الرحمن الرحيم إن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 أخذكم إلى جل مسلم إن جل الله إذا جاء الاخر لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يسدهم دعائي إلا فرارة وإن لي تغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا في أذهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا